الحمد لله وكفاء والسلام على البيض الذين اصطفى لسيء النبي المشتبة والأمين المصطفى للصحابة الكرام وآل, وآل بيته العظام المستثنين الشرفة وبعد إخوتين الكرام مازلنا بفضل من ما ربنا نعمة مع كتابه قال عطمان العفان إذا طغرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا بلغنا في سورة الأنعام إلى قول تعالى من أظلم من افترع الودي كذباً أو كذباً بآياتي إنه لا يفلح الظالمون الكذب خصلة زميمة عظيمة جدا وهي من الكبائر وقد نقول يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب والكذب من صفات المنافقين ليس من صفات المؤمنين هذا معنى كشريف أحسن الله في الكذب بكبيره من الكبائر قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الكذب الى يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عنده حتى يكتب عند الله كذابا قال تعالى ولا تقولوا ما تصفوا لسانتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ف فأعظم الكذب على إطلاق الكذب على, على الله إذا لا والكذب على رسوله نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من, من, من حدث عني بحديث يرى أنه من الكذب فهو أحد الكاذبين هو أحد الكاذبين ولذلك قال الله تعالى ومن أظلم من افترى على الله الكذب يعني ليس أحد أظلم من هذا الذي افترى كذبا على الله جل فعله أو قال أبحي إليه ولم يوحي إليه إنه لا يفلح الظالم فوبينا أن أظلم الظلم هو الكذب على الله والكذب على رسوله ومن أفجر وأعظم ظلما ممن أيضا كذب بالآيات التي جاءت بها قال أمن أرض من افترع الله كذبا أو كذب بآيات والآيات العظيمة آيات فهيرة وقهيرة علموا أنها معجزات وأنها من رب الأرض والسماوات لكنهم جحدوا بها وكفروا وظلموا وأهلكوا أنفسهم وأهلكوا غيرهم وصدوا عن سبيل الله ولذلك الله جعل بيّن أنهم يتعنتون حتى في طلب المعجزات وقالوا لأن نؤمن لك حتى ترجعانا من أرض ينبع أو تكون لك جنة من نخيل وعنى فتفجر أنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان رب هل كنت إلا بشر رسوله ولذلك يبين الله على جهودهم حين قال سبحانه وتعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه ارجون لقالوا إنما سكره سكرت ابصارنا بان نحن قوم مسحورون فاعظم الكذب والظلم هو رد ايات الله جل بها وهي من من الأدلة اغلل الادله على على, على وعلى ربوبيتي قال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون وهذا أيضا اقامه الحج عليهم بذلك وانظر كيف كذبوا على انفسهم وقالوا قالوا والله ما كنا مشركين نعم هنا يقول الله جلالفعله ومنهم من يستمع إليك واجعلنا على قلوب أكنة أن يفقوا في أذان وقرة ومنهم من يستمع إليك ليس استماع إنصات وانقياد وإجابة بل, بل سماع البهائن كما قال الله تعالى إن شر الدوام عند الله يصم لكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولأسمعهم لتولهم معرضون يقول الله فادنا على قلوبهم اكنه اغطيه اي في في هذا المقلما لانهم زاغوا والله يقول فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ولانهم ايضا اساءوا وتقدموا قدموا الهوى على الهدى وطلبوا طلبوا الغوايه لا الهدايه فلذلك لما علم الله منهم ذلك فتح لهم باب الغواية وأغلق عليهم باب الهداية ولذلك قال الله جلالي فعلاه ومنهم من يستمعوا عليك معنهم جميعهم قال قال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وجعلنا على قلوبهم أكلة أن يفطروا في أدنى مؤخرى من وليد قلب الأمر بعدما استمع وعلم الحق قلبه باطن فكر وقدر فقوت لك فقدر ثم قوت فقدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر استقبل فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر معنى هو الذي قال عليه بأننا سمعنا الشعراء والكهان اسم الشاعر ولا, ولا من قول الجن وقال إن له لحلاوه علي لا طلاوه وان السفلو مغضق وان عليهم مسرف هذا كل وصف في في القران ثم بعد ذلك يقول قول بشر لذلك الله قال الله تعالى قال ساسليه ساسليه صقر وايروا كل ايه لا يمنوا بها حتى اذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا الا اساطير الاولين شوف الله تعالى في في هذا الباب من طغيانهم وجحودهم نعم وعمق كفرهم وهيرا كل ايه لا يؤمن بها اتتهم الايات تطرا متنوعه متتابعه ف يعني كما قلت لكم انشق القمر كما قال الله تعالى آية كل ايه كذبوا وقالوا اختاروا الساعات وانشق القمر وهي رات يعرض ويقول سحر مستمر فكل ايه تاتيهم يقول سحر مستمر ولا فتحنا عليهم بابا من السماء فضالوا فيه عيون نقروا انما سكرت ابصارنا بنحل قوم مسحورون فهم هم في طغيانهم وكل ايه تاتيهم لا يؤمنون بها كل ايه تاتيهم لا يؤمنون بها جحودا وجحدوا بها واستغلالهم بصمدهم ال حتى إذا جاءوك وجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين مهما رأوا من الآيات العظيمة التي هي من الآيات الظاهرة على صدق نبوته كانشقاق القمر ونزول المطر كأن إنسان كان ما دعا إلا والماء تحاضر بين ناحيه وتكثير الطعام وأيضا هذه المعجزات من تسبيح الطعام أيضا الحج الذي كان يسلم عليه ومع ذلك لا يؤمنون به يجحدون وهذه المعجزات العظيمة هم يجحدون وقالوا بأن القرآن الخلافات وأساطير الأولين ولكن أن تفهم من هذا الوصف وإن يرى كل آية لا يؤمن بها حتى إذا جاءوك يجادرونك يقول الذين كفروا إن هذا الا اساطير الاولين كفروا اصاله وطبع الله على قلوبهم وعلم الله تعالى انهم ليسوا محلا قابلا للدين ولا فجعلهم اتبع كل ناقه ولم يجعلهم الا الا محلا قابلا للغوايه والانحراف والهيده قال تعالى وهم ينهون عنه وينهون عنه ويهلكون إلا انفسهم وما يشاؤون هؤلاء المشركون من حماقتهم ومن غبائهم صنعوا دعاية كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يقفون على سكة المكة ويقولون لا تذهبوا لا تسمعوا لهذا الرجل إنه يفردط بين المرء وابنه وأخيه وأمه وأيضا يعني تعالت أصواتهم على القرآن قالوا بأنه أصطير الأولين وأيضا يعلمه بشر أما الله تعالى لسان الذين والحدون أنه أهجمين وهذا لسان عربي مبين وأيضا طلبوا من الناس أن لا يستمعوا لهذا الكتاب لأنهم علموا أن له حلاوة وأن له به الهداية وأن الله يمكن في في الإيمان في القلوب بهذا القرآن فقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه ولو ترى إذ وقفوا, وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بإيهات ربنا ونكون من المؤمنين ونوى ترهم وهم على فوهات جهنم وأنهم يقفون يعلمون ماذا سيحدث ونظر النار التأجج فقالوا ليتنا نرد ولا نكذب إياتي ربنا ولا كلا من المؤمنين كذبوا وإياتي لا جد فعلا منهم وأنها كانت الحق لكن عندما عندما رأوا التأويل الحق ونظروا إلى النار أرادوا الرجوع وهنا كلمة قد قضاها الله جل فعلها لماذا لا يرجع للدنيا لا سيامهم في عرصات يوم القيامة سيفصل الله بينهم فصلا تأمن وهذا ندم وهل الندم هنا ينفعه وهل هذا الندم ينفعه الندم الذي ينفع عند عدم المكاشفة أما الغيب صار شهادة بالنسبة له ويكلمه الله جل فعله فلا, فلا, فلا ينفعه هذا الندم قال قال في هذا اليوم لا بيوم فيه ولا خلة ولا شفاعة قالوا ما لنا من شفعين ولا صديق الحمين ولو أننا كرة فنكون من أن له ذلك ولن يكون وفصل الله تعالى واجهت بها واسقالاتها أنفسهم ظلما وعلوة وهم ينهون عنه وينهون عنه ويفكونا أنفسهم مشعوروا ولو ترى دوقف على النار فقالوا يا ليتاني نرد وننكذب ربنا ونكون من المنين بالبدأ لهم كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهى عنه وإنهم لكاذبون أي بل لهم من فنون العذار ما لم يكن بالحسبان. وهذا يعني رأه رأوا هلكة ليس بعدها هلكة تقريعا توبيخا وإزلالا مهنة ثم العذاب والنكال الذي لا أعلم بأعظمه إلا ظهر لذلك ارتجبت قلوبهم واتزت أركانهم فقالوا ربنا نرد ولا نكرد ربنا فالبادة لهم ما كانوا يخفون من قبل وعودوا لعادوا لما نهانه أنهم مكذون أيضا لو راجعوا وتناسوا بعض الشيء فإنهم سيكونون على نفس الجحود وعلى نفس الكفران وعلى نفس الفجور والعصيان هؤلاء درجوا, درجوا على ذلك هؤلاء, هؤلاء آثروا الدنيا على الأخرة لكن لما كانوا في محل من يعني قد, قد استضموا بأمر ما كانوا يمكن أن يتصوروه أن بحال من الأحوال لذلك بقدر وانقله ربنا يا ليت لنا يعني الى الدنيا ولا الى قبر بات ربنا واكون من المؤمنين بل بقدر وما كانوا اختارهم قبل ولعودوا لا عدل لمن هان ومن شادوا هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بما بعثين يعني الكفار الفجار هم, هم ما كانوا يمنون بالبعث والنشور والحساب والجزاء والثواب والعقاب هم قالوا ما هي حياة الدنيا وليس هناك بعث ولا حساب ولا الزاء ولا عقاب ولا عودة للحياة بعد, بعد الموت ينتهي العظام تصير رفلتان وانتهى الأمر هي المدة التي يعيشها هذه المدة والحق أن هذا قطح حتى في حكمة الله جلالفعلها وفي أصف ليس بالكمال لانه لا بد من المحاسبه ولا بد كل ذي حق يعني يتاه الحق وقالوا ان هي حياتنا الدنيا نموت ونحكى قط الدهريين انكرر بحثا وأغلبهم يمكن البعث والنشور والله العلا يبين أنه, أنه لا يمكن إلا البعث والنشور لأنه قال كما بدأنا أول خط نعيده وهذا علينا إنا كنا فاعلين والجميع سأقفى لهذا الجبار والله تعالى ما منكم من أحد إلا الله حسابين هونا وترجمان يقول عبدي أتذر ذنب كذا يوم كذا وذنب كذا يوم كذا والرجل يقول إي رب إي رب فأنزر منهم فلا جد إلا مقادة إلا مقادة إلا, إلا, إلا أشعر منهم فلا نظر إلا إلى النار فيحسب أنهم أهل النار فيقول الله تعالى عبدي سترطو عليك في الدنيا وأنا أغفره لك الجبهة أما أهل الكفران فما فيه إلا التقريع والتوبيخ والاستيزاء ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العجاب بما كنتم تكفرون يعني لو طلح عليهم حين يقفون للحساب أمام أمام الجبار كما يقف العبد الجاني أمام سيده لأليم العقاب فلا أشفقت على حالهم ولا رق قلبك لهم إنهم في موقف لا يحسدون عليه يعني يستحضرون التعدي والتجاوز والجحود والنكران والكفران امام يد ايام امام يد ربنا الرحمن عليه لكنه عليهم جبار لانهم, لأنهم كذلك وَلَوْ تَرَئِدُوا وَقِفُوا عَلَى رَبِّهِ كما قلنا من أهل منكم إلا وسوكلهم الله ليس بينهم وغيرهم ترجمان قال أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب لما كنتم تكفرهم الحق وتأويل ذلك ورجعتم إلى ربكم وأنتم تمثلون بين ذيه وهو الآن سائلكم على ما تفعلون ثم نهاتكم إلى نرجهنه ولأنه مستوجب النار للكفر والفجور والأسيان نعم ولو تردوا ينقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب من كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها غناء الحسرة والندامة لا تفيد الإنسان كلما كان المرء متعجلا في الحسرة والندامة والتوبة والأوبة وصورة الفيهة كلما كان موفقا مسددا وكلما أخر وسوف علم المرء أن الله يطرده من بابه ولذلك يقول بالإجماع تأخير التوبة ذنبن لو دون التوبة بالإجماع تأخير التوبة أو تأخير بأنه تأخير التوبة وتسويف التوبة معصية يحتاج منها المرء إلى توبة وكل هذا الخسران بسبب, بسبب الكفران الذي هم فيه قال الله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة طباغة قالوا حيا حسرتنا وفرضنا فيهم يحملون أزرهم على دورهم يبين أن الكفر والعطو والجهود أنهم كفروا وجحدوا بلقاء الله جل قال حتى إذا جاءتهم الساعه فاجتا قالوا حسراتنا لما فرطنا فيها وهم يحملون ازرهم على ظهورهم اليس ما يعذرون قد خسروا دينكذب وقالوا ما افلكنا الا الظهر وتنططوا وتجربوا على ايات ربهم جلف علماء وذهبوا معرضين واخذ العظام فركها وقال اتقول النار يحيد هذا العظم بعدما صارت هكذا فانزل الله افعال وضرب لنا مثلا الناس يخلقه وقال ما العظام العظم يرميم قل يحيي الذي انشاه اول مره وهو بكل خلق قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتم الساعة بغتة يوم القيامة ما يأتي إلا بغتة فجأة وليختبر الله بإلعباد ولذلك قال أسألك عن الساعة أيانا مرساها فيما أنت منذكرها إنما أنت منذر من يخشاها يسألونك عن الساعة أيانا مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجبيها لوقتها إلا هو فقلت في السماعة الأرض لا تأتيكم إلا بغتة رجعت بغته كيف كيف انتفع به المر كيف يتوب كيف يؤمن بربه جل, جل على كيف يستعد للموت الهلاك الهلاك في هذا وذلك من عاش عاشين مات مات عليه قد خص الدين كذاب ولقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها أي حقا لقد خسر هؤلاء الذين كذبوا بالبعث والنشور وما يتبعوا بعد ذلك من ثواب أو عقاب حتى إذا جاءتهم القيامة فجأة ولا لا تأتي إلا فجأة لأنه لا يعلم ساعة القيامة إلا الله جل فعلاً وهنا يندمون ندما عظيما ويحترقون وتفتت أكرادهم لكن حين لا ينفعهم الندم لكن حين لا ينفعهم الندم ولذلك على المرء أن يسعى في تحصيل الإيمان والعمل الصالح يتنام عنده ويتزاعد لأن الله إذا حب عبد العسله وفقه العمل خير ثم قبضه, قبضه عليه قال الله تعالى وهم يحملون أو زارهم على ظهورين ألا سأمازرون وهم يحملون أو زارهم على ظهورين ألا سأمازرون يعني يحملون أسقال ذنوبهم وظهورهم وهذا إذا تحملوه لا يستطيعون النجاة ويوضع مسيئات من صدوهم عن سبيل الله للفعلان في ميزانهم لأنه كما أن الدال على خير كفاعله فالدال على الشر كفاعله وحقيقة الدنيا التي لا تسوي الله أن يجليها لنا قال وما الحياة الدنيا إلا لعبه وله ولدال الأخيرة خير الذين لا تقون أفلا تعقلون أي هذه الدنيا ليس فيها ثمت شيء فيها من نضرة ومتعة ورفعة ما هذا إلا بالباطل والغرور بهرج الدنيا يظهر للمتزاهد العالم الذي يعيش في الدنيا لله وإن الموت الموت لله <تصفيق> ومرحات الدنيا إلا لعب وله ولا الدار الأخذة الذين يتقون فلا تعقلون هذه الدنيا بما فيها من ندرة ومتعة وأن الدنيا حلوة خادرة حلوة والله مستقبل فيها فأنظر في في كيف تعملون وما فيها إلا الباطل إلا الغرور إلا البهرج الزائف وهي كلاعب الأطفال يتلهى بها وقتا ثم يملها ويتركها لا سيأم أن الدنيا ضرب الله لها مثلا عظيما تنفيلا منها وتزهيدا فيها في قوله جالي فعلا واضب لهم مثل حاجة الدنيا كمان أنزلنا من السماء فاقترد بينا وترأد فأصبح هاشيما تذره الريح والله وكأن الله أعلم شيء مقتدر وقال الدنيا مرعونا ما لهم فيها إلا ذكر الله ومولاه وضرب مثلا عظيما بأبي وأمي قال ما لهم الدنيا كراكب كراكب قال تحت ذل الشجرة ثم تركها وروح لذا فالأخيرة خير وأبقى والأخيرة أعظم للإنسان فيها النعيم الأبدية الصرمضية فيها جوال رب العالمين سبحانه وتعالى فيها, فيها رؤية الأفاضل ولم يكن في كل الأوقات لكنها في السلسوق المزيد يلتقي كل ملئ مؤمن مع المؤمنين إذن الله تعالى يقول اتركوا الدنيا ازهدوا فيها واجعلوا همكم من لذلك كما قلت كثيرا بنو وحيا للدنيا أن من خدمني فاخدمي وأن من, من خدمك فاستخدمي والدنيا هلاك وإذا دخلت في قلب العبد أمرضت والدنيا الأخيرات ضرتان إذا, إذا إذعالها بدرة فإن الأخرى لابد أن تصاب قال قد علمه انه لا يحزنك يقولون فانه لا يكذبونك ولكن الظالمين هذه مسألة مسألة عظيمه جدا وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد عليه الأمر من الإذاء الذي وقع عليه من الاتهامات الباطلة والزور وكانوا يتهمونه بالكذب وهم الذين كانوا يلقبونه بالصادق الأمين وهذه ترويج ترويجات اليهود هذه وعدم احترام وتوقير ان رسول الله كفر الاستهزاء بالرسول او بما جاء به كفر مستقل وان صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه جدا بعد ما لقبوه صادق الامين ان يقول يعني ان ان يقول ساحر ومجنون ويكذبونه شق على النبي اسلام هذا الامر جدا فضل على تسليهة رقيقة لطيفة قال قد نعلم إنه, إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بأيات الله يجحدون وفيه هنا أن الحر يأبى على نيوسا بمثل هذه الصفات أن يكون كاذبا أو مدلسا أو غير ذلك الحر النبيل ويكون نبيلا في كل أحوالي بذلك كان يحزن النبي صلى من قولهم هو سحر وهم يعلمون مخرجه ومدخله ويعلمون صدقه لذلك قال الله تعالى قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك فلا تخش شيئا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أو في الحقيقة أنهم الكفرين وتغيانين كانوا يكذبون بيئات الله ويكذبون برسل الله رؤية أن الأخناس الشريق مر بقى بجاه للعين في أحد طرقات مكة فقال له يا أبا الحكب ليس هنا غيري وغيرك أنشودك بالله هل محمد صادق أم كاذب؟ قال ابو جهل والله اعلم بانه صادق وما كذب قد قال فلم تكذبونا ولا تتبعونا قال ابو جهل وايحك لقد نسينا لقد نسينا نحن وبني هاشم في الزعامه فاطعموا فاطعمنا وسقوا فسقينا واجاروا فاجرنا حتى كنا كفرسير هان ثم لما بعث محمد بعث محمد او بعث بعث الله محمدا افتخروا علينا به فقالوا بعثا فينا نبي فمن أين نأتي بنبي حسد على القوم الأخير حيقدوا حسنا هذه مكمن الكفر هنا حتى إبليس لعنه الله تسبب فيه اللعنة والطرد بسبب الحسد قال الله تعالى شمس لنا نبيه وفإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه صادق وصادق ومصدق عند ربي الله لفعله وصادق عند أبرار البشر خيرة الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات لا يتحدون فكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم كفر جحود وعناد وإلا فالآيات تأتي لأنذركم به ومن بلغ أكثرهم يقرأوا القرآن وأيضا آيات الله لفعله في الكون عندما ارى كل مرامي الشاسعه وانظر الى ما خلق الله في الجبال والبحار والانهار والاشجار والثمار وايضا فياج فياج الارضي وانظر الى السماء السقف المحفوظ وانظر فيما فيها يتللق نورا ويشع نورا والشمس تشع النور مع الدف فانهم لا يكذبون ولكن الظالمين بايات لا حدود فكفرهم كفر جحود وعناد لا كفر جهالة بالرسالة بل بلغهم بلغتهم الرسالة بل بلغهم البيان يعني بلغهم القرآن ولهم أيضا البيان عن النبي العدنان ومع ذلك مزدادوا إلا كفرا ومزدادوا إلا جحودا ومزدادوا إلا, إلا عصيانا الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتهم نصرنا ولا مبدل كلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين هنا تسلية أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان أنه على خطى الأولين يسير أولئك الذين هداهم الله فأبوه داهم مقتدي والمساءة انفرادا قال كذبت الرسل من قبلك كعيسى عليه السلام بب ا ما... ليس تكذيبا ده تكذيبا ثم آآ آآ آآ المؤامره من اجل أز... من اجل قتل موسى ايضا نعم وقد لاقى ما من ال... من العناء الشديد مع ال... اليهود وما ذلك صبر ابراهيم عليه السلام صبر ووفى لله جل, جل فعلا في علا في غير ولقد كذبت الرسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى أعطاه النصر لنا وإلى مودة لكلمة الله لما جعل الخالد بن قال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا أما ترى ما نحن فيه حتى جلده تساقط يعني على على النار وسلسل سعد نبي وقاص والعذاب كان مستشري فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا واصبروا إنما من كان قبلكم كانت تحفر له الحفرة فيوضع فيها فينشر بالمناشير ولا يرد ذلك عن. عن دينه ولقد كذبت رسول من قبلك فصبروا على ما كذبوا حتى أتاوا نصرنا ولمبدل الكلمات الله فوعدوا الله آت وما أمر الله بي لابد أن يكون وقدر الله والأجال المضروبه هي الى, إلى ما اجلها الله جل جلاله والكل ساخفن يد الله جل جلاله ويساله الله عن مخرجه ومدخله عن الصغير والكبير عن الدقيق والجليل ويساله الله اساله الله جل عن التكذيب والتكفير والجحود والأنادي كل ذلك مسؤول عنه تقريعا وتوبيخا وليس قانا وليس استتابا بل هو التقريع والتوبيخ واظهار انه من اسوا واخس الخلق الذين يردوا رسالات الله وتسختون في نار جهنم لكن هنا وقت كذبت من قبلك فصبروا يعني فاصبر كما صبر العزم من الرسل وقت قال له صريحا فاصبر كما صبر العزم من الرسل ولا تستعجل فالأنبياء قبله قد بطلوا بالسخرية والسهزاء والتجذيب وأيضا بـ بـ بـ بـ بالتخطيط للقتل نوح عليه السلام كانوا نمرون عليه وهو تمر بأمر الله واسمع السفينة وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا الجميع يسخرون منه فقد نال الأنبياء بلاء عظيم جدا كما وصف النبي العدنان أشد الناس بلاء الأنبياء في الأمثل والأمثال فالأمثال يبتل مرعا قادر ديني أهم الأنبياء لأنهم لقوا رفعة في مكاناتهم عند ربهم جالة فعلها والأنبياء يحب الله أن يرى منهم صدق العرض صدق العبودية لنصرة الدين وللعمل لنشر دعوة رب العالمين وتعبيد العباد لرب العباد هذه أفضل ما يكون قربة من العبد الرب في فعلها فخير الناس على الإطلاق هم الوصلين رب الناس وين الناس ولقد كذبت الرسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا أبدو. يعني بد أن تصبر ولذلك قال الله في آية أخرى تصبر إن العقبة للمتقين ولا مبدل لكلمات الله ما في تبديل والله يعلم ما أمر به سيكون وما قضاه سيكون سبحانه جل, جل في علاه أما بالنسبة للأمر الشرائي فلا, استطيع فلا استطيعون تبديله ولا, ولا استطيعون تحريفه لأن الله قال إننا نزلنا الذكرى وإننا لولا حافظون فالأسنة والرباح تنتظر أمثالها لا والذين خرقاهم الله له هم الذين يعيشون لنصر الدين ولنصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية أي تعظم الأمر عليك يا محمد لأن النبي السلام ما كان يتصور بعدما لقبوه بالصادق الأمين بعدما رجعوا إليه في الاختلافات تكون هذه العداة والضارية يكون هذا الاتهمت بالكذب والزور والبهتن وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلاما في السماء فتأتيهم بآية أي الأمر تعاظم عليك وأنت لا تستطيع أن, أن, أن تتصور أنهم يتهمونك بعدما لقبوك بصادق أمين يتهمونك بهذا الاتهام وإعراض هؤلاء المشيخين يعني استطاع استطاعوا أن يأتوا لمنفذ من الأرض لم يخلق الله للتوحيد فلا فيه إن الأرض الأرض والبحر والنهر والبئر والشجر وكل شيء يغرد توحيده نحن أنقص الناس قربة وعبادة فأقول لو نظرت إلى عبادة الكون بأسره يحتقل المرمي نفسه كيف لم يصل إلى إلى ما أصبأ إليه من عباد الله الحق تحقيق التوحيد الكامل حتى يكون النجاح وأنه بالثواب سبعون ألفاً يترجعنا بغير حساب ولا, ولا عذب وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تفتغي نفقاً في الأرض أو سلاماً في السماء فتأتيهم بآية أيوة إن عظم وتعظم عليك الأمر يا محمد اعراض المشركين عليك وإن قدرت أن تطلب منفزاً وإسكان في الأرض أو تطلب سلماً تصعد نحو السماء فتأتيهم بما طالب من الآيات والمعجزات المقصود منها هذا يعني إن استطعت أن تطلب منفذ ومسكان في الأرض أو تطلب سلام تصعد في السماء فتأتيهم يريدون فإنهم طلبوا المعجزات لو كان الأمر بيدك لا به ولذلك هو قال ما يكون لي أن أودرها إلى منتقاء نفسه إلا بإذن الله لا ما يستطيع لأن الله هو الذي هو الذي أرسله فهنا أيضا في هذا الباب ما يستطيع أن, أن, أن يستطيع سلمة للسماء ما يستطيع أن يعني يتخذ نفقا فيدخل فيه حتى يأتيهم بالآية هو يعلم أنه لا يتحرك إلا بالله جل فعلا والحق أنه لا بد الإنسان أن يعلم بأنه عندما يصب عليه بلاء صبا فهو من الله جل فعلا قيل لمالك قال مالك من لم يبتلى فلشك في إيمانه الحاجس وقف يضع فانهم اتوا له بامرأه قالت لم تقال قالت عائشه قال غيرها لم تشتكي قط قال لا خير فيها ما اريد ان المسلم يقول ما أصاب المرء من هم ولا غم ولا نصب ولا عصب حتى الشوك يشاكها الا تكفر له إلا كانت كفاره وإن كان كبر عليك أعراضه فإن استطعت أن تفتغي نفقا في الأرض أو, أو سلاما في السماء فتأتيهم بآية وأيضا لا يؤمنوا عليه لا يؤمنوا عليه لو جماعة كل الآيات التي نزلت على موسى عيسى على صالح على على شعيب على وعنوح ائتي بها سترى أنه تحتاج إلى ملء الفراغات أيضا في هذا الباب كل هؤلاء مع الأنبياء الله جلال فعلا قد ابتلاهم بلاء عظيما من أقوامهم موسى عليه السلام صبر صبرا عظيما على اليهود ومع ذلك بعد إنقاذهم بعدما قالوا له إننا مدركون قام موسى يقول شوف البلاء الذي فيه موسى أولا آه والنبي اطلع على كل هذه البلاءات والله أطلع على كل ذلك تهيئة النفس للصبر على البلاء حتى بعد ذلك الثمر تكون أعزب ما تكون فموسى عليه السلام بعدما الله جلال فعلا وفى له وكان قد أمره أن يأشق البحر فضرب البحر بالعصى فكان كل فرق التوضي العظيم وأنجاه من الله جاء الله بعد النجاة بعد النجاة بعد النجاة بعد النجاة بعد بعد النجات قال الله جعلنا إله كما لا أعلم قال لكم قوم تجهلون باطل ما هم فيه يدعون بطلاثن ويتخارم عندهم التوحيد يدعون أندادا من دون إلهة لفعلها قالوا جعلنا إله كما لهم آله قال إنكم قون تجهلون ولذلك النبي لما سمع الصحابة ومحديث عهد بكفر يقولون جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلت مثلما قال أصحاب موسى اجعلنا إله كما لهم آله وعيسى عليه السلام البلاء العظيم في عيسى عليه السلام أنهم ما اكتفوا كفروا به وجحدوا برسالته بل اتفقد كلمتهم على قتله وصل به وإهانته حتى أنقذه الله جدا في علاه. نوح كيف كان البلاء ألف سنة يبتلى وكلما مر عليه الملأ من قومه سخروا منه كان يسخر منه كما يسخرون إبراهيم وطال إبراهيم وبلاءات إبراهيم المتثالية فهذا ما قصه الله على النبي صلى الله عليه وسلم تسلية له وليصبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن العاخبة له قال تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين أي ولو شاء الله تعالى جمع قلوبهم على قلب الرجل واحد بالإيمان ولكن لم يفعلوا الخروج عن الحكمة فلا تكونن من الجاهلين بطقاء شؤون الأمر فعلم أن الله تعالى حكيم عليم يضع الشيء في موضوعه موضوع. إن الله بيّن لك أنك, أنك تسير على خطأ الأنبياء قد ابطلوا والبلاءات نزلت عام تطرة واتفقت البلاءات بالعظم وكان أيضا عظم الصبر عندهم له النتيجة العظمى وأنت لست بدعا من الرسل تصبر كما صبر أولو العزل من الرسل كن على على هذه الهيئة واعلم أن الله ننصرك لا محال وقالوا لو شاء الله يجب على الهدى يعني جعل الجميع على قبل الجنة واحد ولكن كيف سأحسبهم والله جل في له له حكم وشؤون في عباده ولذلك المشاء الكوني قال له شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكون لنا من, من الجاهلين يعلم أن الأمر بيد الله جالف على لكن بد أن تفهم جيدا وإن كان الأمر بيد الله وأن الله جالف على لو أرد شيئا هيئة له أسبابه فإن الله من حكمته ألا يرد الأرواح التي قبضت حال من الأحوال تبقى على البعث والمشور ثم المسؤول بين أدل الجبار فما أمر بالرب جل في عليا لابد أن يكون ولذلك هناك مساحة عظيمة جدا للشفاعة تكون للنبيين صلى الله عليه وسلم أيضا كرامة له لصبره العظيم على البلاءات من أجل أن يبلغ الرسالات وقد بلغ رسالات ولما دخل الناس في دين الله أفواجه أثبت أن النبي ثبت أنه قد أدى الأمانة عندما كانوا في حجة الوداء الله يعطاه الإشارة على دنو الأجل إذا دخل الناس في دين لها أفواجه بعد ذو الحضيوية دخل الناس في دين لها أفواجه ولما خطب أبينا في الحج وآخر حجة للنبيس والسلام قال الله الله في النساء الله في النساء فإنه نعوان عندكم لكنه قال هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم قال الله ما فاشهد الله ما فاشهد وهذه آيات قارعة صراحة قالت كذبت من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرون يعني اصنع ما صنعوا كما صبروا وقال له التصريح في الآيال أخرى كما صبر... فاصبر كما صبر أقول العزم من الرسل قال حتى أتاهم نصرون وهذه أيضا فيها أمران الأمر الأول لأن تجرع الغصص وتحمل المشقة في الصبر يعقب... يعقبه النصر فالنصر مع الصبر قال فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل كلمات الله ولقد جاء كم نبأ المرسلين وقد جاء ما يمكن أن تتسل به وتقف ويعني تحرص على, على ما أنت فيه من هذه النعمة الكبيرة أن توسط بين رب الناس والناس وإن كبر عليك أعراضهم والأمر شاق لأنهم يحرفون كلمة عن مواضيع استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلاما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على فلا تكون من الجاهلين بذلك قال الله تعالى لا يكن عليك اعتراض وإعراضهم لا يؤثر فيك بل يزداد تزداد, تزداد صبرا ونفاتا وكلما ازددت صبرا كلما عليت درجة أعلوت درجة وأعلم أن الله جاء فعلا لو شاء أن يجعلهم جميع قلب رجل واحد بالإيمان دفع فعل ولمن يفعل لأن الحكم تقتضي ذلك هناك من يكون أهلا لأن يحمل هذا الخير وهناك من لا يكون أهلا لأن يحمل حوال إلى أن يمر عليه هذا الخير وهؤلاء كثير هؤلاء كثر ولذلك قال الله تعالى ولو شاء الله رجمعهم عن الهدى فلا تكننا من الجاهلين والنبي صلى الله عليه وسلم كما وصف الله أرحم الأمة بالأمة ولذلك كان يعاود ويعاود ويريد منهم يعني الإسلام ويخشى عليهم ويقول أنا النذير للعيان وصباحا مساء للنهار يدعوهم إلى الله جلال حتى أنه يعني قد أعلوا في معيار الجحود والنكران والكفران والعصيان وحتى اشتد عذابهم لاصحاب هذا يعني كان قد أثر في النبي تأثيرا بلغا ولكن بعد النصر ينسى المرء ما حدث لهم قال تعالى إنما يستجيب إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجون. إنما, إنما أصبح حصر وقصر ففي قول إنما يستريب الذين يسمعون والموت يبعث الله ثم لا يرجعون أي لا يستريب لدعواتك يا محمد هؤلاء الأشقياء هؤلاء الفجار الكفار الذين يستهزئون بالإسلام ويستهزئون بأهل الإسلام إنما يستريبه هذه الدعوة هذه الدعوة المباركة الدعوة الربانية الذين يسمعون كلام الله ويعقلونه فاستديب لدعوه ال ال دعوه هم الذين يسمعون يسمعون بقلوبهم والسمع هنا المقصود به سمعوا الاجابه لا سمع الاعراض نعم فاولاء الكفره فجره لا يسمعون لا يسمعون تدبرا ولا يسمعون إجابة بل يسمعون استهزاء وسخريه لذلك جعل الله الأغلاف والأقفال والاقفال والختم على قلوبهم لا يعقلون شيئا قال والموت الموت هنا ما غس ذلك النوم الموتى في القبور لا الكفر الفجر ماتت قلوبهم فصاروا اخفى من الموت لانهم لا يعقلون كالدواب يسمعون ولا يفهمون ولا يعقلون هو السماع المنضوح والسماء الذي يعقوبه التدبر التفكر ثم ذلك يجيب انقيادا وانصيا وعبادة لله جل, جل في أولا وفي قول إنما سيبوا الذين يسمعون الموتى بأسم الله وتعالى مثل ضربة لأهل المان وأهل الكفران نقف عند حدا قال هذا مثل المؤمن والكافر في المؤمن يسمع كلام الله فينتبع به وأعخله وهنا الكفار شبههم الله دلالفعل بالأموات لموت قلوبهم لأنهم لا يعقلون لا يفهمون لا يسمعون سمع إجابة لا يبصرون بصرا ينفعهم بأن يعلموا الفرق بين الآية والمعجزة والكرامة وغير ذلك فسمعوا الفهم ليس عندهم ورؤية الحق ليست عندهم والمسألة بداية عالة أن, أن تعلم أن الله تعالى عندما قال إنما يستجيبوا الذين يسمعون أن أصحاب القلوب الصفية النقية هم الذين يستجيبون للنداء وهذه إنما أصلب حصر وقصر ولذلك الكفر الذين يسمعون فقط مرورا للأفاظ دون الاعتقاد والوقوف مع الإيمان هؤلاء لا ينتفعون لا بالسمع بل يزدادون هما على هميم وغما على غمين وكفرا على كفرين ولذلك كثيرا منهم ما أنزل آيك من ربك طغيانا وكفرا قال وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية لكن السلام لا أعلم قل حيثما ولدت في الآية شيئا معينا فاعتقد أمرا معينا ما هو وقال له لنزل عليه آية من ربه طبعا هذه الآية طلبوها تعنتا ما طلبوها إيمانا بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لربي أن يقلب الصفى ذهبا وأراد ذلك قال أفعل ولكن ان كفروا أعذبهم عذابا لا أعذب أحدا من العالمين فأبى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يريدون, يريدون مرجزة من المرجزات فقال الوثنيون من كفار قريش الذين بلغ بهم الضلال والخصة والبجح حيث ألم يقنعوا بما شاهدوا من المعجزات خالد أنم محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا هل نزل, نزل الله على محمد يعني من آيات البهرة كالناقة والعصى والمئدة الخارق المرجع وكان هذا منهم على سبيل التعنت ولأن الله قادر أن يعطيكم ما اقترحتم لكن لكم جهلة ولا تقبلون وتدبرون وهذا هذا يضر بكم عند ربكم جل فعلا يرد زرعا بلغا بكم عند, عند, عند ربكم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه وقد نزل الله تعالى الآيات القمر هادي انا ات المطر آي من ايات لما ذهب ابو سفيان وكان النبي داعي عليهم شوف هنا الجحود والنكران ومعاداه الاسلام ماذا يحدث وهذا, وهذا تحتاج فقط إلى اليقين في اجر فعله لما اشتد الامر والكرب قال أن النبي صلى الله عليه اللهم اعني عليه اللهم اعني عليه بسبع بسبع يوسف وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه قل إن الله قادر على أن نزل آياتا ولكن أكثرهم لا يعلمون يعني لا يؤمنون فإنهم يجحدون ويستهزئون ويبطلون الكفر دون الإيمان ورذلك قال الله تعالى قال إنهم قالوا لهم لك حتى ترجعنا من الأرض ينبوع أو, أو تكونك جنة من نخير وعنب فتفجر أنهار خلالها ترجع أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفة أو تأتي بالله والملائكة قبيلة قالوا أو يكونك بيت مزفر وزرق في السماء وَلَنْ نُؤْمِنَ لِلُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزْلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَى انظر إلى التعنت الشديد ماراد إيمانا معناه أقر الرجل قال نعلم والله إنه الصادق وإنه لنبي إذا ننجب نفسك يا رجل لا هو أصلا سيد مسالات الناس فلا استطيع أن يتراجع وهذا هذا اختبار من الله جل, جل في علاه طيب الفوائد المصبتة من الحق وصل إليه من طلب الحق بلغه من طلب الحق بلغه الهود لم تطلب حقها يفسدون أكثر مما يصلحون الكذب على الله او الكذب على رسوله سبيل لا اعظم الخسران من شغلته الدنيا على اخرته عن اخرته فهو المفتون المقفون الغر الذي لا يرتقي بعد ذلك عند ربه مجرا السعيد من وعده بغيره أصل السعادة الإيمان بالبعث والنشور أصل السعادة الإيمان بالبعث والنشور لأن البعث والنشور وازع في القلب إلى هاجان النفس إلى السرعة في التوبة والفيئة وحسن العمل لأنه يعلم أنه لا بد أن يعد للسؤال جوابا الله مستعان نحمد الله في كل حال طيب في أي أسئلة فضلها اللهم ردنا لك ردنا جميلة ما, ما, ما أفضل ما, ما, ما ترينا سمراء موفقة مسددة يعني الصبر هو, هو أعظم أسباب النصر وليس أحد بس فقط أعظم الله مأمين رضي الله عنك رضوانك الدين احسن الله اليك ورفع الله مقامك وثبت الله الخير فينا فيك جزاك الله خير نسال الله ان يعيننا جميعا على ذلك طيب استاذن حضراتكم الان بضاعه عبد الله السلام عليكم جزاكم الله خيرا اعتذر طيب سبحانك اللهم ربنا ونحمدك اشهد ان لا اله الا الله